لأخي السائل والمحروب أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروب ويتم الأهل ومن هاجر وأسر الدين المهجوم ويتم الأهل ومن هاجر وأسر الدين المهجوم ما له معك الا سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان او عبادك في البري بالصدقات انك في البري انتقال نفس وحب في الخير وسبيلا يسفر للقاء. بي قدر قدر سبحانه kalami ya turub illa hada illa ويفصل ما كان خفي ويفصل ما كان خفي تبصي See you next وؤيد بالنصر وؤيد بالنصر فان الله من هداك جربتي لك سبحانك ما اعجبك سبحانك And the تُرني في ما تقصي وتتم خذايا Well أنت الواحد النور الأحد سبحانك اللهم أنت القادر الحي الصمد الكون يشهد بالجلال وبالجمال وبالكرم لك يا مظيم يا عظيم الفضل يا رب نعم يشدو بحمدك شاكرا يا رب فض عنايت فيه الأذلة للعباد على جمائل قدرتك رب العباد كن السجير من الآذ ومن المخاوف والهلاك، بك نستعين على الشذائذ والأعادي والمحن، ونعوذ من شر الوساك. يوا سخا Kyllä, kyllä, jos nuoruus ei kantu enniin, enni, هذا الوبود يا من له